سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَسَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثَبُورًا كَثِيرًا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 ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ببورا فلقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا